ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض وعما قليل ييبس ويكون حصيدا يابسا كأنه لم يكن قط وضرب لها أيضا المثل المذكور في الكهف في قوله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء إلى قوله وكان الله على كل شيء مقتدرا وأشار لهذا المثل بقوله في الزمر ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وقوله في الحديد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما قال المؤلف رحمه الله تنبيه التشبيه في الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب لأن وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء وهو كون كل من المشبه والمشبه به يمكذ ما شاء الله وهو في إقبال وكمال ثم عما قليل يضمحل ويزول والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعا والآيات بمثل ذلك كثيرة وصرح في الكهف بأنه لا يترك منهم أحد بقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا قوله تعالى هنالك تبل كل نفس ما أسلفت الآية صرح في هذه الآية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلو أي تخبر وتعلم ما أسلفت أي قدمت من خير وشر وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقوله يوم تبلى السرائر وقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا الآية وأما على قراءة تتلو بتاعين ففيه معنى الآية وجهان أحدهما أنها تتلو بمعنى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما قدمت فيرجع إلى الأول والثاني أن كل أمة تتبع عملها لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبع كل أمة ما كانت تعبده فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس الحديث قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت إلى قوله قل أفلا تتقون صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه جل وعلا هو ربهم الرازق المدبر للامور المتصرف في ملكه بما يشاء وهو صريح في اعترافهم بربوبيته ومع هذا أشركوا به جل وعلا والايات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وعلا ولم ينفعهم ذلك لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا كثيرة كقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى قوله فأنا تسحرون إلى غير ذلك من الآيات ولذا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي في الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا وقد أوضحناه في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى إياك نعبد أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلا في قوله قال فرعون وما رب العالمين فإنه تجاهل عارف لأنه عبد مربوب كما دل عليه قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق إلى قوله فأنا تفكون ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجرا بأن الشركاء التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء وأنه هو وحده جل وعلا الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى وأنه يهدي من يشاء وصرح بمثل هذا في آيات كثيرة كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقوله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الآية وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الآية وقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وقوله قل ارايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية وقوله أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه الآية وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق الآية والآيات في مثل ذلك كثيرة ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء مع من بيده الخير كله المتصرف بكل ما شاء لا تصدر إلا ممن لا عقل له كما قال تعالى عن أصحاب ذلك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون مفترا من دون الله مكذوبا به عليه وأنه لا شك في أنه من رب العالمين جل وعلا وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه من الله جل وعلا دليل على أنه غير مفترى وأنه لا ريب في كونه من رب العالمين وبيّن هذا في مواضع أخرى، كقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وقوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل والآيات في مثل ذلك كثيرة ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان ان يفتر على الله أقام البرهان القاطع على أنه من الله فتحدى جميع الخلق بسورة واحدة مثله ولا شك أنه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر الخلق على الاتيان بمثله فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين والعلم الضروري أنه من الله جل وعلا قال جل وعلا في هذه السورة أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وتحداهم أيضا في سورة البقرة بسورة واحدة من مثله بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية وتحداهم في هود بعشر سور مثله بقوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات الآية وتحداهم في الطور به كله بقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وصرح في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن الاتيان بمثله بقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما قدمنا وبين أنهم لا يأتون بمثله أيضا بقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الآية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته